إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى إذ هب لا فذعون إنه طغى فكل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأليه لا القبر فكذب تكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فناد فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ لَعَلَّ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ لَأَخِيرَةِ وَالوُلُوْلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَن تُمُوْ أَشَدُّ خَلْقَنَا مِن السَّمَاء بناها رفع سمكها فسوىها وأقتح ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحىها أخرج منها ما ومرها والجبال أرسىها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء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 ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيال مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما غير من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية نوضحها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam callcom